أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشفع والوتر والليل إ ذ ا يسر هل في ذلك قسم ذ ي حج أ ل م تر كيف فعل ربك بعاد إ ر م ذات ا ل ع م ا د التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي ا ل أ و ت ا د الذين طغوا في البلاد ف أ ك ث ر و ا ف ي ه ا ا ل ف س ا د فصب عليهم ر ب ك ه د ع ذ ا ب إن ر ب ك ل ب ا ل م ر ص ا د إن ربك ل ب ا ل م ر ص ا د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 ص م و ج ي ء ي و م ئ ذ ب ج ه ن م يومئذ يتذكر النابلسي إ س ن و أ ه ذ ك ر ق و ل يا ل ي ت ن ي ق د م ت ل ح ي ا ت ي ف ي و م ئ ذ ل ا يعذب ع ذ ا ب ه أحد ولا يثق و وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة الن الم ارجعي إلى ربك راضية مرضية 「あなたの手を借りて ج ن さい」